لبفكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ظل وما يسلو عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراءك يظهرون، هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟